INNA ALLAHA YAHKUMU MA YURID YA AYYUHAL LADHEENA AMANU LA TUHILLU SHA'A'IRA ALLAHI WAL SHAHRA AL HARAM WAL SHAHRA AL HARAM WA LA AL HADYA WA LA AL QALAID ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآل قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 فَمَنِ الْضُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وَيَرَمُ تَجَارٍ فِي الْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَةُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 وطعامكم حلال لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَوْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ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 وعزرتموهم وأقرّبتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 Wasaupi nubuuhum Allah bima kau yacnagun. Ya ahla al Kitab, Qad jaaakum Rasul, la yubayin lakaum kathir mima kau tum tuxfun. Yubayin lakaum kathir mima kau tum tuxfun min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 Balam tum bsharum mman khalqu, yaffuru min ysha'u, yugthbu min ysha'u. Wallailahim alkus sawaat wal arz, wa ma binehu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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ, وآتاكم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا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 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي افْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنِي أَدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَ قُرْبَانَهُ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقُبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُ لَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقُبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحالبون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتنوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف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 Fahamul An Allāh Gafur Al Rahīm. Ya ayu walāzīn amalatqul Allāh wa bṭaqul ilāhi al wasīlata wajahidu fi sabilih wajahidu fi sabilih lā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 بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوس ما للكذب لكذب لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدق لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدو ونور ومضد لما بين يديه ومضد لما بين يديه من التوراة وهدو وموعظة للمتقين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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم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 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله واسع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء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 ملَّعَنَ الله وغضبَ عليه وجعلَ منهم القِرَدَةَ والخَنَازِرَ وعَبَدَ الطَّاغُوتُ أُولَاءَكَ شَرُّ مَكَانُ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي إثْمٍ وَالعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 بل يداه مبسوطة يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أزل إليك من ربك طغيان وكفرة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الْنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَب ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر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 فريق كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 لَهُ مَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله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 يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الأليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل منكم نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما الليد وبال باء أمره عفَّلَ الله عما سلف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 Jalallah al Ka'bah al Bayt al Harami Qiyam al Lill Nasi wal Shahr al Haram wal Shahr al Haram wal Hadi wal Qala'id Zalik Niatlamu Anallah Yalam Ma Fi al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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم أو اخران من غيركم ان ان ضربتم في ارض فاصابتكم مصيبه منت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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقَّ أِثْمَهُ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقُسِ مَا لِبِلَّالَهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِبَيِّنَاتٍ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي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 فإنهم عبادك وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم.